Mä shitani here nafsak. Yeah, the war bin upsa go one of sak Mä senchu um allibhu the work had like said that ni tla e يبقى اي حد تاني غير نفسك دور بنفسك جوه نفسك ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك مستك في صوتك او في رسمك ما تبقى مستك حركه بيعملها جسمك او فكره فانتستك في مخك Fi تكون كمان مميزه في الطب وفي او مستك لو فكرته fi ممكن بذاتك تطلع في لوحه او كتاب ممكن تكون مستك لياقتك مستك انك تقدر تضرب كل الناس أو تكون مستك سياستك. سوى في الاحساس او تكون مستكفى فرستك ممكن مستك تكون قلب أبيض أو حنور ممكن تكون مستك حماشتك في ناس تعرف تفصل نبس الناس بكل إحساس مهما كان خامت قماشتك وناس بضربة فاس تحول تربع القاس بفضل ربي مش بفضلك ولو في يوم لبسط في ناس مزتها هي مزتها نهى تجيب برقتك بس ركس في اللي جاي ما حدش عابه وحال حاله غير اللي بتحلاله دايماً, دايماً جرقي بيغرب و ايصر نفسه يبقى ايماً في خير بيخسس و رفيع نفسه يدخل اسمر بيفتح ابيض نفسه يبقى سلاك فح من خلف لبت بيت عالنفسه يخلف هو ايوان ايوان ايوان, أيوان وضع حالك دايما عجبك حال الخير مهما تكون حالتك دايما باصص للتغيير صدقني لو بصت جواك هتلاقي مكتير. كتير قدرت مميزة ان كنت غني او فقير تقللش من نفسك انت بنفسك طاقت خير هتحقق اللي في نفسك ولي يمسك خلي طير ارضى يا ابن ادم بلد اسم عليك ولو اني عارفك مش هترضى غير بترفع عينيك ربك مميز كل واحد منا بحاجة خنسك الله بعض دايما محتاجة دور والامستك حاول حافظ عليها طور هتمي Mä fi hake, että sä oihen. Hän. Hän. Hän. Hän.